ما تقولي يرضي مين كل ده ما ينفع كده ما تقولي يرضي مين كل ده ده عقاب دوله عذاب دوله نظام جديد ابتدى ده ولا